الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمؤتدين محمد النبي وعلى آله وأطفالي أسمعين أما بعد فما دلنا من كتاب التوزين الذي يحفظ الله على العبيب لإمام المذبب محمد عبدالوهاب رحمه الله وكان هذا الدرس في ليلة الثاني والرجل في العام من بعد الأربعمائة والأثنين وهي قد وصلنا والله تعالى فكر الله يطرق قال جابر السلام محمد العبد والله حتى الله سلامه تعالى أتأمنى فكر الله من المكر الله والقنوب من رحمة الله وكلاهما مناقب لعزاج الحوف والرجاء فالأمن من المكر الله مناقب من الحوف والخشة من الله والقنوب من رحمة الله يناقض الرجاء في الله عز وكما قيل إن الخوف, وإن الخوف والرجاء جناح المؤمن فإذا فقد إحدى هم فقد فقد فقد إحدى جناحين. و نمد او هذا الباب بايتين بقوله تعالى اس مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاتمون وبقوله تعالى ومن يقض من رحمه ومن يقض من رحمه اولا من للمكر عرف المكر بعض علماء اللغة كما نقل هذا الأزهري في كتابه بهريب اللغة بأنه الاحتيال في خفية المكر والاحتيال الاحتيال في خفية والمصر في جانبه الحسن وجانب السيء فالجانب السيء هو الذي يتعلق بالاحتيال والخيانه والغدر بالابل المنكور به وهذا جانب مجموع, مجموع لا يوصف الله تعالى به فندة المكر إلى الله عز وجل لا يدخل فيها هذا المعنى السيد أي لا يدخل في المكر المكر, المكر السيد وإنما الجانب المحمود من المكر والذي يتعلقه بصفة الله عز وجل هو أنه سبحانه وتعالى يتمكن وإنهار سبحانه وتعالى القدرة على أن يصبر على هذا العاصر أو على هذا الكافر وأن يستدرجه وأن يملي له حتى يأمل تماما يعني يأمل من عذاب الله او يأمل من أهز الله له ثم يأخذ الله أهز عزيز المتدر وهذا لا يكون إلا للقويم العزيز فالمجر الحسن يعد من نوازم اسم الله العزيز القوي القدير القهار الله حقا يعد من نوازل هذه الاسماء هو من تمام الامتلاء من تمام القدره ومن تمام الجبروت الله جل وهو قدن الصوف سبحانه وتعالى بالعزه وبالقدره وبالجبروت هو سبحانه وتعالى الجبار العزيز القوي القدير نعم و وهذا ولد يرهم قوله تعالى أسأل من مكر الله وهذه الآية في سورة في سورة الأعراب جاءت بعد أن بينا الله صلى الله عليه وسلم بل حالة بعد أهل القرى فقال سبحانه وتعالى فأمين أهل, أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياث المهم نايمون هو اهل القرى ياتيهم باسرى ضحا وهم يلعبون افامن مكر الله فه اهل القرى من الكفار قديمه كذلك من الكفار حديثا اهل القرى في عاز وفي ثمود <تصفيق> وفي قوم سرعون وحديثا أهل القرى في بلاد الكفر في أمريكا أو في أوروبا أو في غيرها هم يعني يتقلمون في الشرك بالله وفي معصية الله ليلا مهارا وقد أمنوا مكر الله فهذه الآية وده إليهم أيضا أفأمن أهل القرى أن يأسيهم بأسنا بيابا هم نائمون وقد حدث أن الله عز وجل أنزل عليهم بأساه أو ينزل عليهم محنط على بأساه بين الفينة والأخرى ولكن ليس طبعا كالأخذ الذي يكون في الآخرة ان العذاب الاخره اشد وكذلك يعني لاهل الصفق من هذه الامه نصيب من هذا الامر سواء من اهل البدع او من اهل الكبائر والمواث فالمبتدع الذي يحدث في دين الله و يعني يعارض السنه برايه وبهواه وكذا فصاحب كثيره الذي يبارز يبارز الادب المعطير او الردا او بدنا او شربه قمر ف المبتدئ هما مصاحب الموقيه كلاهما قد وقع في شيء من الأمين من مكر الله وله منصيب من هذا الوعيد فلا يأمن مكر الله إلا القوم ومن نسبة للشبط الثاني من هذا الباب ومن يقنق من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط من رحمة الله كما بينا هو ضد الرجاء ضد الرجاء في رحمة الله فالقنوط يعني أن هذا القالص قد أيفى ويأيفى من أن يرقع الله عنه البلاء او من أن ينفره الله على أعدانه فيشمل الإياه من رفع البلاء أو من تحقيق الرفاء والنصف و ظل سج شك... الامن من موقر الله والخلوص من رحمه الله كلا هما من كبائر الذنوب ومن اخلاق الكافرين أو من صفات الكافرين وكلا هو ينافي كمال التوحيد ولذلك قال سبحانه وتعالى انه لا ييئس روح الله الا القوم الكافرون فاليئس من روح الله صفه لازمه هو صفه لازمه للكافرين فاذا وقع فيها المؤمن فقد تشبه بالكافرين ولكن ولكن المؤمن لا يقع في الياس التام او في القنوط الكامل المؤمن لا يقع في القيام التام من رحمة الله وإلا لانتقب إيمانه بالكلية ولكن يعني يبقى شيء من الرجاء في قلب المؤمن ولو كان ضعيفا بخلاف الكافة فلما أنكر الكفار الآخرة او يعني جهدوا الحساب ترقب على هذا نيئ القلق انقرض من رحمه الله ويائس في ايه دخول الجنه او في الحصول على ثواب الله الذي عندهم لا لا حساب ولا عداد ولذلك مدح الله عباده أن يؤمنين بقوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاذروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله بين الرجاء في رحمة الله بيني وبين الإيمان والعمل الصالح والجهاد الذي يعد ذروة سلام الإسلام فلذلك كلما ضعف ضعف الايمان وقل العمل الصالح العمل الصالح كذلك ايه زاد القنوط وضعف الرجاء وبالنسبه لحديث النعضار الذي اورده ضمن هنا فقد أخرجوا ابن أبيحاف في تكثيره والبزار كما في البحر الزخار من طريق شبيب ابن بشر يعني أكرمة عن ابن عباد الله عنه مرفوعا وشبيب ابن بشر مختلف فيه وصفقه ابن معين وضعفه أوخرون ويعني الذي يترجح أن رفعه لهذا الحديث منكر فلا يصف مرفوعا عن, عن يبيه صلى الله عليه وسلم وإنما هو في أحدثني أحواله يعني موقوف يعد موقوفا على ابن عبدالله والأصح منه هو مجاة الأخر الذي يليه الموقوف على ابن مستور. في النسبة لأخر ابن مسعود فقد أخرجه عبدالرزاق في تبخيره وفي المصنق وكذلك الطباراني في الكبير في أسانين حتى نهو صحيحا جاء من أكثر من طريق قال ابن مسعود وهو كما قال من كثير وصحيح بلا شك عن ابن المساود رضي الله وقد رويا مرفوعا نعم من طريق ابن المساود أيضا ولكنه هو معلم وكما بيّن عبد رقبطني في العلل فإن الراجب في الوقت على ابن المساود وفي نعم وفي هذا وفي هذا الأثر قرن الإشراك بالله باليأس من راوح الله نعم وكذلك بالقنوب وبالأمن وهذا يبين أن هذا اليأس وهذا القنوب وهذا الأمن هو قريم الشرك الشرك بالله عز ولكن كما بينا قد يقع فيه المؤمن ولكن ليس بالدرجة التي يكون علي الكافر أو المسر ولذلك على المؤمن على المؤمن الصابق أن يفتش في قلبه وأن يجاهد نفسه على أن يقع في هذا الأمر ولن يجد أحد, أحد مننا يخلو من هذا إلى من رحم الله ف... فلا يدعي أحد لنفسي أنه لا يقع أحيانا في شيء من الأمن من وكر الله أو شيء من اليأس أو القنوة ولكن... ولكن المؤمن أواب ترجع إذا ذكر فذكر ف... فنفعل الله أن يطهر قلوبنا من اليأ من روحيه عز وجل وأن يجنبنا القلوب من رحمته وأن يجيرنا من الأمن من مكره فنعوذ بالله من الأمن من مكرنا او من القلوب من رحمة الله عز وجل اخره لذلك قال النبي صلى صلى <تصفيق> الله عليه هنا رقم رقم 4 من الحديث ويرون عن يراد هذا الباب الباب الذي قبله يعد من قسمه التاليف او يعد من من القسم الصنيعي في التاليف فايس ان النهي عن الخلوط من رحمه الله وان الامن من مصر الله يحتاج اليه تصبق يعني الذي يؤمر بترك الخنوط ويؤمر بترك الامل كذلك يؤمر بالصبر الصبر على اقدار الله سواء كانت في الرخاء او في الضراء يعني سوى كانت مصائب او كانت مصرات او نعم وهو وتحق يضحف الله بها عباده وكانت نعماً أو كانت تقوء نعم كانت مما يضحف الله به عباده من, إيه من عظيم فضله الذي يكون ختنة لهم ويحتاج إلى صبر أيضاً فالذي يقع في الأمن من وكر الله غالبا يكون بسبب عدم صبره عليه على توالئ النعم عليه ففي يامن متر الله ويضمن الله يعني قد رضي عليه في حياته بهذه النعم المتواليه في سيستمرم عطيه يعني تقل الخش في قلبه فلذلك الصبر مطلوب والصبر بمقوله هو الحصن والمنهى <تصفيق> أن يحفظ المرء نفسه أو أن يمتنع <تصفيق> والصبر على ثلاثة مراقب صبر عن معصية الله أن يصبر المرء عن المعصية فلا يقع في المعصية <تصفيق> وصبر على ما ينزل بالعبد من المصائب والملمات. والذي اصبر على ما ينزل بالعبد من المصائب والملمات. والنوع الثالث او المرتبه الثالثه الصبر على طاعه الله مع وقيله في تاريخ الصدر اصطلاحا هو حط ان النفس ان جذع وان انكسث وتتفتت والجذع يكون غالبا او يكون الجذع يكون من اعمال القلب والتشك والتفخط يكون من أعمال أو يكون من قول لسان أن يتشك او أن يتفخط بلسانه وكذلك أن يحبث جوارحه أن عما حرمه الله نحو ما جاء في الأحاديث التي نعم ذكره المطنف من لطم الخدود ومن صدق الثياب ومن ومن ان يدعو بدعاء واضح جلي ذكر المصنف هذه الايه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه <تصفيق> اي انه من يحقق الايمان يعني من ياتي بالايمان الكامل او الايمان الذي يعني قرب من الكمال فهذا والذي يهدي الله قلبه او يسجده ويزيده ويسجده ويزيده اماما بان يهدي قلبه بان لا يجزع وان لا يتفخف بلسانه وان لا تقع جوارحه فيما يغضب الله عز وجل كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابقوا مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجاء أولئك عليهم صلوات من ربيهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وكما جاء في الحديث عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم قال من يستعف في الله ومن يستعف نفسه وغني الله ومن يصبر نصبره, نصبره الله ومن أعطي عبد عطاء أوسع أو من عبد خيرا وعطاء أوسع من الصف هذا يعد من أعظم المنى التي يمن الله بها على عبد المؤمن أن يرزقه الصبر الصبر بأنواع الثلاثة التي بيناه وكل هذا يكفل في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والحديث الذي أوراد المصنف بعد ذلك أن الإمام مسلم والحديث أبي هريرة بسمتان هما وفي الناس هما بيهم كفر فالطعنوا في النسب والنياحة على وطبعا كما هو معروف ومقرر عند أهل السنة أن الكفر في هذا الحديث وفي نحوه من الأحاديث هو يعد من الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر الذي هو الكفر الردة نعم والنقصد من هذا أن هذه الأعمال هي من أعمال الكفار كما قال سبحانه ومن لم يحكم لما أنزل الله فألك هم الكافرون هذا يعد أيضا سمى من سمات الكفار أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله هذا أيضا كما بيّن الثلاث رحمه الله تعالى وعلى يعني نقل إجناعه على ذلك كما في أغلب التفاثير الثلاثية استدلالا من أثر ابن عباب والصحيح أن الكفر في هذه الآية هو الكفر الأصغر إلا أن يستحل صاحبه كما هو مقرر في عقيد الثلاث الطالب فكذلك فكذلك فالذي نعم فالذي يعني يقع في الطاعن في الأنساب لا يقال أنه فكفر الكفر الأكبر مدام على التوحيد مدام مسلما مؤمنا يشهد بالتوحيد ولكنه وقع في هذه الكبيرة التي هي من الكفر هي من أعمال الكفار ولكنه لم يخرج عن الإسلام بهذه الكبيرة وكذلك أيضا المرأة او الرجل إذا وقع في المياه على المين نعم هذه من الكفر من الكفر الأزهر يعني أنت إذا نوح وتشق و... السياد أنت تقول لها قد وقع في عمل من أعمال الجهدية. في عمل من أعمال الكفار ولكن هل تحكم عليها بالكفر الأكبر أو بالردة؟ لا وكذلك أيضا في هذه الآية التي في صورة المعيزة على الميد ورسوا الصوت بالبكاء مع التفقق والتشكل على قبر الله عز وجل وهذا الذي يعزب الميت في قبره كما جاء في الحديث عن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أيضا عائشة ربي الله عنها ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الذي يتعذب ببكاء أهلي عليه والمقصود ببكاء أهلي عليه ليس ليس البكاء الذي هو الذي قد ينزل معه بعض الدم دون تطفق او هذا لا يعذب بالمن ولكن المقصود بالبكاء كما جاء في الرواية الأخرى الميت يعذب في قبره بمنيحة عليه المقصود بالبكاء هنا أي ميحة وكما داوداء البخاري في صحيح اكتاب الجنائي حيث قال داوداء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميت يعذب ببعض بكاء عليه ثم عقب البخاري بقوله إذا كان الموت من سنته يعني إذا كانت النياحة من سنة هذا الميت قبل أن يموت يعني إما أنه كان يقمر بها نساءه مثلا يعني إذا مات ميت أمره امرأته أن تنوف أن تشق قياده أو أن يكون من سنبه بأنه كان يراه ولا ينكره يعني يرى زوجته أو يرى ابنته أو يرى أخته تفعل هذا ولا ينكر هذا ولا يبين لها قرمت هذا الأمر بل قد قد يقر هذا اما تصريحا او تلميحا او ضمنا او إذا جاء أحد ينكر على على من يفعل هذا قال له يا اخي تركم ممكن مصيبه وفي حزن ها فمثل هذا اذا نيح عليه بعد موته يستحق هذا الوعيد ان يحرث ثقبره وفي يوم القيامه كما جاء في الروايه الاخرى بما نيح عليه عليه ورد من سنن صنع ذلك حديثا مشهورا من البخاري ومسلم ليس منا من ضربت حدود وشقل ذو لأن هذه الأعمال يناسي الصدق لماذا أورد المصنف أورد المصنف هذا الحديث هذا الباب لأن ما جاء فيه الذي اللي... أمر به العبد وهذه الأفعال غالبا تؤثر من النسوة ضرب الفدود وشق الجيد أن تشق المرأة في يابان عند خبرها عند منطقة الجيد عند الصدر وللأسف ما زال يحدث هذا حتى الآن بين نسان المثلين إلا من رحمة الله ودعا بدعوة جاهلية ودعوة جاهلية تشمل أشياء كثيرة تشمل ما تفعل بعض النساء عندما تسقي ثيابها او تضرب خدها بان هي ان على زوجها او على ابيها الذي مات لا تقول انت كذا وكذا و... ويعني توصفوه بصفات ليست من الحق وتقول ماذا نفعل عندما عك لمن تركتنا القبضة له هذا اين الله هذا يعد من دعوة الجاهلية. وكذلك ايضا يدخل في دعوة الجاهلية التحذب والدعوة الى التحذب ويدخل في دعوة الجاهلية العصبية والتعصب كل هذا من دعوة الجاهلية <تصفيق> والحديث الذي أراده المصنف بعد ذلك إذا أراد الله عبده الخير عد عب للأجوبة في الدنيا <تصفيق> وإذا أراد بعبده الشر أنسك عنه بذنبه حتى يوافع عنديه يوم القيامة هذا الحديث أخرجه الترمذي أبن ماجة والإمام أحمد من طريق سعد ابن سنان عن أنت رضي الله عنه مرفوعا وتعد ابن سنان اختلف باسمه هل هو تعد ابن سنان أم سنان ابن سعد نهو وقد ترجم البخاري له في التاريخ التبير وقال الحافظ بن الحجر إنه صدوق له أفراد فالحديث يعني إثناده حسن على أقل الأحوال وله شاهد الحديث عبد الله ابن المغسقل فضله يلعون أخرجه الحاكي مستدرته نعم وقد تصحح العلامه الالباني رحمه الله امتى ما تاكدت لك في عبد الله من مغفرته الله اكبر أصحاب الشيخ الآن بنيك في الكلاف صحيحة هذا الحديث حديث أنا السادس نعم يعدوناه نعم يعني ما بين الحقنا وما بين الصحيحة غيره وفي هذا الحديث دياني سنة ربانية سنة ربانية تتعلق بالمؤمن أن الله عز وجل اختفى المؤمنين مناسب هانه من أرابة بأحدهم خيرا عجل لها العقوبة في الدنيا هذا بخلاف الكافر الكافر لا تعد زلال وقوة بل قد يمهله الله ويمهله سنستدرجه من حيث لا يعلمون هذا يعد أيضا من مكر الأعزاء والإبن الكافر كما بياننا فيه في بيان صفة المكر منذ قليل أن يستدرج الكافر وأمني لهم إن كي فأما اليوم جمس الله سبحانه وتعالى لا يعمل بازين مع منا سبحانه وتعالى من رحمته به قد يبتليه, قد يبتليه ببعض المطائف في الدنيا حتى يكفر عنه السيئات فلا يلقى الله بإبجام أو بمعطيه وأما إذا أراد الله بالعبد الشر عجل او أخره الو هو باليوم سيام نعم ذلك من من الحكمه ان يؤمن المؤمن ايه على ما يعني ياتيه من اقدار الله لانه يعلم ان امره له كله خير كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم إن أمر المؤمن كلهم لهم خير إن أصابتوا ضراء صبرا فكان خيرا له إن أصابتوا ضراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن هذا إذن يبين هديئة سنة الربانية والحديث الذي بعد ذلك أيضا اخرجه الترمذي بالاسناد نفسه الذي الذي اخرج به الحديث السابق وفي بيان السنه الربانيه بيانه ايضا واستفادنا ايضا أن كلما زاد البلاء على المؤمن لا يعني هذا أن الله ليس راضيا عن هذا المؤمن يعني ليست زيادة البلاء دليلا على العظم رضا الله عن هذا العبد المفتلى بدليل أن نبيا للأنبياء الله قد اقتليا بنا لم يفتلى به خيره وأيوب عليه السلام وكذلك طبعا أولو العزم من الرسل اقتلوا أشد البلاء وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فعظم الجزاء مع عظم البلاء ولذلك أعظم الناس جزاء هم الأنبياء والرسل لأنهم أعظم الناس بلاء ويلي الأنبياء والرسل أدى من اصحابهم او من من جاء بعدهم من العلماء الربانيين الذين يسيرون على طريق الاندياء والمرسلين صلى الله عليه العظم والعظيم من يرضى بقدر الله ولا يتفقد هو الذي له الرضا يعني يثبت, يثبت الله قلوبهم هون يتفخ خط فله الثقف ف الجزاء من جنس العمل إن ربك لا يظلم مثال ذره وما كان الله بظلام من للعبيد صلى الله على محمد وعلى وسلم و على اله وسلم وننتقل الدرس الذي بعده ان شاء الله van die karusie. Ja,